صعوبات من تحب شخص تفكيره مو بيك من تشتاق للما يفهمش بك صعوبة ريح واحد ما مخليك ابقى لبها أذية أذية من الليل وتحن للي ما تجي بعد سأسن تبدي تقول لو ما حب أحسن تتعود على غيابه تجيب أغنية الذكر شد تقول راح نسى في دشاك في قفرة تتعود على غيابه تجيب أغنية الذكر O iszak, O türe, akár O jaj, a Tanya, A gaszna, A szeké, kisrek. A gajkóval, mojáma, O a لما الطرف واحد حبك يكون من مني أري دواني أعرف ماكو ما خصم يا رتيل قلب من حتى دمع ما تنشاف من يحتولي عن ما حب من حتى دمع ما تنشاف من يحتولي mi voltál? Mi voltál? Mi voltál? Mi voltál? Mi voltál? Mi voltál? Mi voltál? Mi voltál?